له وما ينظف لا هادي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور لمحدثاتها كل محمدة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد درجة درسة رقم كاملين لا لا الحصة والديه لعن الله من آوى محدثاً لعن الله من غير منار حدث لي قصة. كانوا بيسالوا عليه بن أبي طالب هو النبي صلى الله عليه وسلم خصك بحاجة كده ما قالكش حاجه كده غير لا لم يخصنا بشيء لم بشيء كتمه عن الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغيره وبدأ يذكرهم بعض الكلمات الهامة اللي سمعها من النبي عليه الصلاه والسلام اللعن معناه في اللغة اللعن يعني السب وده بيكون من البشر فإذا قلت لعن الله فلان اللعن في حق لا معناها الطرد من الرحمة فلعن الله فلان عن طرده من رحمته وهذا إما إخبار وإما دعاء عليه إما بنخبر أن اللي بيعمل كده ده وعيده الشديد وعيد وإما ده دعاء عليه أن من فعل ذلك بنسأل الله أن إيه؟ أن يطرده من رحمته قال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء قال شيخ الإسلام رحمه الله ما معناه إن الله تعالى يلعن من استحق اللعن بالقول كما يصلي سبحانه وتعالى على من استحق الصلاة من العباد هو الذي يصلي عليكم وملائكته وصلاة الله على عبده هي سناءه عليه وملائكته صلاة الملائكة إيه الدعاء ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمن الرحيم وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا لعنهم فالله عز وجل يصلي على من يستحق الصلاة ويثني عليه ويلعنه من يستحق اللعن وقال تعالى ملعونين أينما سقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى فالصلاة سناء الله تعالى كما تقدم فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب. كما دل على ذلك الكتاب والسنة قوله من ذبح لغير الله يبقى فيه وعيد شديد جدا إن من ذبح لغير الله ملعون وعيد بأنه مطرود من رحمة الله عز وجل أو دعاء عليه بمثل هذا طب ما معنى ما من ذبح لغير الله ايه صورة من ذبح لغير الله شو بقى الكلام الدقيق اللي من هنا ده كلام مفيد ده. نأخذ بالنا بقى ايه الصورة قال وهذا مثل ان يقول هذا ذبيحة لكذا يعني تبقى معناها وما اهل به لغير الله الاهلال معنى رفع الصوت فيجيب الزبيحة كده الشاه او البقرة او ما يذبح حتى لو حاجات صغيرة لو دجاجة لو أرنب كل ما يزبح يأخذوا كده ويهل به لغير الله يعني يرفع صوته بأن هذا لغير الله يقول لي زبيحة لكذا شوف إيه؟ وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ افرد واحد واخذ زبيحة فعلا يتقرب بها لغير الله بس هو بيبحث مائل بسم الله هتغير من الأمر شيء لا ما تغيرش الأمر شيء آه هي كده بس كده يبقى إيه يبقى هتغير حاجة من الأمر ويش غير حاجة من الأمر هو اللي عايز إيه؟ لا العزوجة ابن زي مهين قولي فسواء لفظ به أو لم يلفه وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح مثالها واحد جزار عزب يعني الناس لحمه لكنه نصراني جاب البقرة وأمئل باسم المسيح ودبحها عشان يأخذ اللحم إما لأأكل أو يبيع منه للناس الزمحة هذه حكمها إيه؟ باطلة خلاص جاء لأنها ولا تأكلوا بإمنا لم يذكر اسم الله عليه وإنه لا في اسم ودية أهلة بها لغير الله أهلة بها لغير سمي عليها غير الله بشك ده بس مقصود الرجل اللي دبحها إيه مش القربة مقصود باللح بقول بقى ده أسوأ منها إن واحد يدبح دية يقول إيه هذه الزبيحة للبدوي هذه الزبيحة تقربا حتى ولو ايه وهو بيتبح أمقايل بسم الله بول ليه لأن انت لما تبقى عايز تأكل لحمة وتتبح خروف الدبح هنا في حد ذاته حتى لو انت بتتبعها عشان تأكله ده عبادة يعني ايه عبادة يا خنة يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لك لا أحل لك أكل لحم هذا الخروف إلا إذا فعلت ما يسمى بالذكاة الذكاة بالذل هي الزمح الشرع فيها بقى شروط للمذكي وشروط للمذكى اللي هو الزبيح وشروط لأدات الذكاة يعني عم نفعش تسبح بالضفر ولا صح ولا بالسن فين هي حاجات دي شروط ولها أداب يقال لها حاجات واجبة حاجات مستحبة ولها أداب. عبادة كاملة ليه عشان تستحل أكل اللحمة دي يبقى حتى لو أنت لا تنوي بهذه الزبيحة القربة اللي بينو القربة زي زي الهدي اللي بسوق هدي لل وها رح يحج أو يعتمر أو اللي بينوي بهالقربة إيه إنه يعذب من الله عز وجل بهذي الزبيحة فقط أو زل أطحية زل عقيقه خلاص لكن ده أراد الله عايز يأكل بس هو مجرد عايز يأكل حتى لو عايز يأكل بس الزبيحة هنا الزبيحة اسمه إيه عباد واضح كده إخوة؟ بس اللي بينوى القربة أجروا أعظم من اللي بينوى مجرد الأكل مع إن الزبحي نعدهن عباد فكذلك اللي هيزبح على غير اسم الله عشان يأكل غير اللي هيزبح لغير اسم الله إيه تقرب التانية أقبح لأن في الشرك إيه أظهر وأعند وضح حتى كلام المذميه هنا طيب بيقول كما أن ما ذبحناه متقربين به لله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه لله وقلنا عليه بسم الله فإذا حرم ما قيل فيه بسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة الفر بسم المسيح يعني أستعيب أستعيب بالمسيح بذبح وخلاص أما لأجل المسيح تقربا للمسيح لأجل الزهرة تقربا للزهرة خلاص زهرة الكوكب اللي بعضنا يقول فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وإن كانت الاستعانة نوع من أنواع العبادة وهجمان وعلى هذا فلو زبح لغير الله متقربا إليه وإن قال فيه بسم الله دي المسألة بأم وإن زبح متقربا وإن زبح لغير الله متقربًا إليه وإن قال فيه بسم الله يبغى أحد يروح عند قبر البدوي قبر الدسوقي أي قبر من مشاهير المكبورين الأضرحة اللي تزار بأمها الناس للأسف تفعل عندها الشركات وقاد معاهد الزبيحة كده وهو هناك واخد الزبيحة دي ليه يا عم وقال لك لا ده أنا راح يسيدي لا أحمد البدو لأي عايز أتقرب ليه لأي قول لك لا ده خلصان فراح وقام جاي يلبس الله ودبح هل يحل أكلوا هذه الزبيحة لا ليه لسببه السبب الأول أنها ما أهلا لغير الله به طب ما رفعش صوته غير باسم الله بس المقصود إيه القصد نية تقرب هو بيتقرب إلى غير عز وجل طب الحاجة الثانية أن هذا الفعل شرك أن هذا الفعل ايه؟ شرك أكبر ماكر عن الملة وأن هذا الرجل لولا يكن جاهلا لكان مرتداً لا تحل إيه زبيحته وصل معنا كده يا أخي يبقى ده حتى ولو قال فيها بسم الله سواء لفظ فيه أو لم يلفظ خلاص دي مهمة جداً. طيب وعلى هذا فالذبح الزبيت قريباً إليه وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من المنافقة هذه الأمة الذين تقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور نحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الزبيحة مانعان الأول أنه مما أجل به لغير الله والثاني أنها زبيحة إيه؟ مرتد ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجني ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن ده حديث موضوع قال الزمخشريو كانوا إذا اشتروا ضاراً باءوا بنوها استخر أو استخرجوا عيناً ذبح وذبيحة خوفاً أن تصيبهم الجن فأضيفت إليهم الذبائح لذلك والأسف دي مازالت إلى الآن إيه معمول بها في بعض الأماكن لما تبغى بناء ضار أو يفتات أو الطحين أو أي حاجة باء يقول لك إيه إز بحلاذ ذبيحة عشان خاطر الجن ما يزوكش فهذا من الشرك والعذوب الله وذكر إبراهيم المروزي أنما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه لأنه مما أهله به الغير الله كلام إبراهيم المروزي عليه رحمة الله كلام هام جدا بس لازم نرجع على كلام اللي بيقول وعامة ال يحدث من ال الاجمال في موضوع يحتاج إلى إيه إلى إلى تفصيل سلطان جاي السلطان جاي أمير البلد جاي فاستقبلوه ونحروا الزبائح تحت قدميه زباح تحت قدميه الفعل ده إيه نقوله انقصدوا به تعظيم هذا السلطان ويظهرون عظمته وتقربهم إليه بهذا بهذا الزبح فوشيركوا العزوالله وإن قصدوا بذلك إكرامه نزل عندنا نزلتها جديد تستاهل إن اندبح لك النهاردة بيت جمال نطعب بها الناس كلها بس أما يقول لك أهل بخارة أفتوا بذلك يبقى هم أضرب واقعهم يبقى كان عندهم الواقع إيه؟ على المعنى لها بقى احنا نطبقوا ونفصل التفصيل ده وصل كده يا إخوة يبقى قوله لعن الله من لعن لعن الله من ذبح الوالدين خلاص وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والديه يعني ابوه وامه واحد يلعن والديه اه للاسف الشديد انتشر السب واللعن للاسف ودي من الكبائر اكبر الكبائر يسب اهله كده مباشره والد والد والده ووالدته اه ربنا عافينا، ويعافي المسلمين ويطوب علينا وعلى اصوات المسلمين ودي من اكبر الكبائر ويعجل عقوبة هذا الذنب في الدنيا قالت العقوق لكن فيه طريقتا يبلل اللعنه السبب اللي هو إيه؟ آه أنه يتسبب في لعنهم يتسبب في لعنهم يروح يسب واحد فيسب ابوه ويسب أبا الرجل فيسب في أباه, أباه ويسب أمه وتسب أمه كما في الحديث من الكبائر شعف من رجل والديه قال الله هل يشتم رجل قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه طيب قوله لعن الله من آوى محدثاً الإواء معناه الضم والحماية يعني من حماه المحدث يعني من فعل حدثا حقي مصيبه واحد عمل المصيبة المصيبه دي ممكن تبقى جريمه قتل اتيل وانت خبيته يبقى كده هو محدث وانت اويته او عمل مصيبة شرعية يعني عمل بدعه حدث في دين الله حدث زي زمان كده كان ممكن واحد يبقى من القادرية واحد من ال الجهمية واحد من والسلطان بيطلبه ليقتله إنه مفسد في الأرض فواحد يخبيه يبقى قوي طب في صورة تانية للإيوا إن انت تأخذ وتنفق عليه وتعمل له مسجد خليه نشوف بدعته حتى لو لو يطلب إيه ليقتل وفي رواية تانية من آوى محدثا بفتح الدال المحدث الفعل البدعي طب يأويه إزاي قال أبو السعادات وبالفتح هو الأمر المبتدع نفسه ويكون معنى الإواء فيه الرضا به والصبر عليه فإنه إذا رضي بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فقد آوى خلاص وينتبه لمثل هذا وقول ولعن الله من غير منار الأرض المنار له العلامات والحدود في البلد عليه رقم في جريف عليه رقم على في الريف ماشي يدق بها كده ايه حديد كده توضح حدود كل ايه كل ارض واحد يجي بالليل وينقل الايه الاشارات الحديد دي كده طب فعلته ايه كبيرة من الكبائر فعل سودة يعني اللي يحصل شوف الحديث من ظلم شبرا من أرض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين هيعمل ايه بقى يوم القيامه هيعمل في ايه بقى يوم القيامه ولا حول ولا قوه الا بالله طيب فيها تفسيرات أخرى في الحديث اه يقال تغيير منار الأرض المقصود بالحرم الحرم خصوصا طب ليه الوعيد الشديد ده الحرم هيقع على الناس مناسكهم تخيل لو واحد جه كده وحط لك الحدود بتاعه عرفه اا بره شويه يعني عرفه اخرها هنا او معاملها هنا والناس قاعده في طول اليوم هنا الناس ما صح فعشان كده ايه فسره بعضهم بالايه بان حدود الحرم خاصة وقيل المعالم اللي بيهتدى بها في الطريق يفض كده يقول لك اذا اردت ان تذهب الى القاهرة فاتجه يمينا اهم واحد واخدهم ومضيرها الناحيه التانية في ناس اسمه مؤذيه كده يعني ده وشرح حكى في كل حاجه او المؤذي ده نقول له انت كده مرتكب كبيره من الكبائر متعرض لله ولا حول ولا قوه الا بالله طيب في الحديث فائدة جواز لعن أهل الظلم من غير تعيين على العموم يبقى اللي بيعمل كده ممكن يكون مش كافر مسلم بس اللعن على على العموم يعني من فعل كذا لعن او زي ما كان سيدنا ابن مسعود يقول لعن الله الوشيمة حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الوشيمة والمستوشيما وأنه مصه مطنا والمتفلجات للحسن وغير هذا. طيب مسألة ثانية بقى يجوز لعن المع ال ال العموم الظالم على العموم ماشي. طب هل يجوز لعن الفاسق المعين خلك مش كافر الفاسق المعين؟ فيها رواية قولاً أحدهم أنه جائز واختاره الجوزي والثاني لا يجوز واختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام وهو قول الجمهور وهو راجع الله أعلم. النهي عن إيه؟ عن أنه لا يصح أو لا يصح شرًا لعن الفاسق المعين واحد يشرب خمرة قدامه كيف هتقوله أنت ملعون لا أمالت تقوله إيه تقول يا أخي اتق الله قال صلى الله عليه وسلم لا لعن الله بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمل إليها واس تقوله الحديث من فعلك بالمستوشمة او المتفلجة للحسن او الواصلة او المتنمصة يقول لها اتقي الله انت بتعرض نفسك لجريء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله وكذا يجب ان تقول انت ملعون وده برضو يوصل لك خطورة الجهل اللي موجود سهل جدا دلوقتي واحد عايز يتكلم على واحد وزعلام له في فلندا ده ملعون لا حول وقات الا بالله ليه يا اخي كده ليه كده او يلعن والد الرجل او والد أم او ام الرجل بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها دي مع ان حتى لو الشخص اللي قدامك يستحق اللعنة ففي نهي شرعي عن كسرة اللعن ليس المؤمن بطعان فعال ولا لعان كثير اللعن في واحد حياته كلها كده يلعن في العربية ويلعن في الـ الـ الباب بتاع البيت اللي شغل الفتح وفي المفتاح وفي عياله كل حاجة عمال يلعن كل اللي يشوفه. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اللعانون ليسوا بشهداء ولا شفعاء يوم القيام أو اللعانون لا يكونوا شفعاء ولا شهداء يوم القيام تفسير لا ليكونون شفعاء يعني يحرموا من الفضيلة بتاعت المؤمنين يشفعوه وشهداء فيها أقوال بقى ليسوا من أهل الشهادة على الأمم وهذا تشريف يحرمونه والتفسير الثاني شهداء يعني يلقوا الشهادة يحرم من يأخذ الشهادة في الدنيا هذا أمر إيه والقاتل الثالث ليس شهداء يعني ليس عدولا حتى يستشهد قبل شهادتهم فالإنسان يعرض نفسه كده ليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هل عهدتني فحاشا ولا عانا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عان ولا لعان صلى الله عليه وسلم فحتى لو لو الشيء يستحق اللعن لا ينبغي للمسلم انه يكسر من اللعن ويستعمل هذا الأمر طيب حديث طارق بن شهاب وهنا قل رواه أحمد، والحقيقة أنه ما قال رواه أحمد فين؟ وعند ال أهل الحديث لما يقول رواه أحمد بإطلاق كده، ما رواه أحمد فين؟ في المسند، لا، حديث الحديث ليس في المسند، الحديث في كتاب الزهد وأخرجه كذلك أبو نعيم في الحلي ماشي؟ هذا ده فيه إشكالياتين، الإشكالية الأولى في الثبوت، وإشكالية الثانية في الاستدلال أما في الثبوت ففي خلاف في طريق ابن شهاب، هل هو صحابي أصلا أم لا؟ وهل هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أولئك؟ أوراقه إنه هو صحابي ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون حديثه هذا من باب مرسل للإِهِ الصحابي مرسل الصحابي مقبول، لكن الحديث نفسه ده هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوف؟ لا الصحيح إنه موقوف على طريق ابن شهاب رضي الله عنه. مسألة المشكلة الثانية بقى في في الاستشكالية في الاستدلال في الظاهر الحديث أن الرجل قرب الزباب فدخل النار على ذلك بعد ما مات. قبلي قال لك لأن هو بيستدل هنا بقى في فوائد الباب قال مع إنه ما عملش غير الصورة الظاهرة مع إنه مكره فهذي المشكلة في الاستدلال هي لها دفع يعني. خلاص الكلام. لا ملخص الكلام على هذا الحديث وكثير من العلماء يضعفه لكن الشيخ الأبان رحمه الله ضعف هذا الحديث مسائل الباب الأولى تفسير قل إن صلاتي ونسكي الصلاة معروفة والنسك هو الذبح تفسير فصلي لربك وانحر أيضاً النحر هو النحر الفرق بين الزبح والنحر. هو إيه يعني اللي بيحصل في النحر؟ هو اللب اللي هنا اللي يكون في منتهى عنق البعير. آه، فتخيل هو بيمسك السكين وي يعني في هذه الإيه اللب، بقى الدم كذا النفوره الحين. يفضل بعيد كل حد ما ايه ما يصطاد كده خلاص حل أكل هذا البعيد يبدأ النحر عشان كده في الفقه هتلاقي بيقول لك ويسن نحر الابل وذبح البقر ويصح نحر ذبح الابل ونحر البقر يبقى النحر بقى تذبح البقر او الذبح بقى اللي هو بيوجعها على الجانب الأيمن وايه ويمر السكين من اللي هو داجن والبلعوم والايه والحلقه اربع حاجات يفريهم بالسكين خلاص هذا الفرق بين الذبح والايه والنحر ثلاث البداءة بلعنة من ذبح لغير الله لأنه من الشرك الحاجة التانية كبائر لكن ده ايه شرك ايه الشرك الاكبر ايه الشرك الاصغر الشيخ السعدي قال كلمة جميلة جدا في تعليقه او شرحه على كتاب التوحيد بقول والشرك الاكبر هو صرف نوع من انواع العبادة او احد افرادها الى غير الله يبادى اسمه شرك اكبر نقر على الملة طب الشرك الاصغر كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر من الأقوال من الاعتقادات والأقوال والأعمال ولم يبلغ أن يكون عبادة تصرف لغير الله خلاص إيه بأداء قاعدهم عشان نعرف الدين طيب العبادة هنعرفها منين قال ابن تيمير رحمه الله والعبادة هي ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباد الحاجه اللي مامور بها أمر اجاب استحباب هي دي عباده بعض علماء اطلاق العبادة هي ما تصح قرب لله عز وجل يتقرب الله سبحانه وتعالى طيب في ناس بتنازع في الكلام ده اه في ناس بتنازع في الكلام ده في ناس بتنازع ان, الصلاة إن, إن اللي اللي الذبح عبادة أصلا. ده العبادة إنك تقول تقرب بإنه ربنا هو الخالق كذا بأن تعرفت ربنا لا خالق إلا الله طب المشتق مني يا جماعة الذي ينكر أن الله هو الخالق يبقى ده اللي صار في العبادة الغير الله اعترف بأن غير الله خالق كلام ده طبعا هو اللي بيخليه عشان كده يقوله إن ما إحنا بنقول بقى الزحف الغير الله كفو ولا جد تكفيري ما تعرف أصل المشكلة جنبنا وليه هو عد تكفيري أبوه وحبين تكفيرين ليه جت مين الوهابيين تكفيريه من هنا؟ انك هو شايفك بتكفر الناس من غير موجب للتكفير ايه يعني موحد يصرف الذبح غير الله غلطة؟ معصية؟ بس مش كفر نقوله لا هو أنا اللي قلت ان كفر ولا ربنا اللي قال؟ هو ده ده كلام وده بقى عشان كده الكتاب الكتاب هيبتدي يعالج النقطه دي عليه ونركز عليها واحنا ايه؟ طيب لعن من لع لعنوا من لعنة ولديه ومن ومنه أن تلعن ولد الرجل فلعن ولدك ماشي لعن من أوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا في يجب فيه حق الله فيلتج إلى من من ذلك أستنى لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك من الأرض فتغيرها بتقديم أو تأخير يبقى هو خد بتفسيرنا الأرض وعلى ذلك بقى من باب أشد إيه؟ الحرم الحرام ومن باب أشد الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم يبقى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بيرجح القول الجمهور إنه لا يجوز لعن المعين الفاسد السامنة هذه قصة العظيمة وهي قصة الذباب قصة عظيمة فعلا كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شريم آه احنا بقى الكلام ده مش هيسلم بابن عثيمين رحمه الله قال, قال لا إنما لو صححنا الحديث يعني وتعملنا على إن هذا الحديث ثابت هنقول إنما هو دخل النار لأنه آه مع فعل الظاهر واطأ قلبه ذلك واطأ قلبه ذلك وإلا فإن كان مكره فقط هذه مسألة على فكرة مبنية عن دعماء على عدة حاجات مسألة الأولى في أصول الفقه كده هل يصح الإكراه على القول والفعل على القول فقط في الكفر يعني آه في إجماع لأنه صح القول ليه <تصفيق> الآية <تصفيق> إلا من من كفر بالإيمان بعد إيمانه إلا من أكلها وقلبه مفلس بالإيمان سبب نزولها في عمار بن إسقاق إن عادوا في عدوى القول في إجماع على دي وفي نزاع بقى في هل يصح الكفر الإكراه على الكفر بالفعل أم لا والراجع إنه صح يقول ابن عثيمين رحمه الله فإن الله قال من كفر بالله من بعد إيماني ولم يقل من كفر بلسانه فمن كفر بأي كفر بقول أو إه فعل فدل المسألة الأولى إن هو إيه إن يصح الإكره على نطق على على كلمة الك على الكف بالقول والإه والفعل اثن المسألة الثانية هل اللي فعل الرجل ده هل اللي فعل الرجل ده إكره بالظاهر فقط ولا وطأ قلبه فعله اللي هيرجح أن الإكره يصح بالقول والفعل هيقول أنه دخل النار بسبب إيه أن قلبه وطأ إيه فعله وإن شرط صحة الإكره أن يكون القلب كما قالت على إيه وقلبه إيه مطمئن بالإيمان طب اخذ المسألة دي واحد عرض عليه أن يقول كلمة الكفر إلا سيقتل. وهو يعلم من نفسه أنه إن نطقها بلسانه وشربها قلبه ولم يمكنه دفعها بقلبه. يعمل إيه؟ ما ينفعش إنت. شرط جواز الرخصة هنا إيه؟ آه، أن يكون مطمئن قلبه مطمئن بالإيمان. واضح دي؟ يبقى دي مهمة جدا. يبقى مشكلة الرجل هنا إن كان عنده مشكلة في القلب. طب مشكلته في إيه هو أصلاً حد في الدنيا بيعظن الصنم هم العظن شغل الصنم أصلاً ولا كان يعرفوا قبل كده أما اللي حصل عنده حصل عنده معنى قلبي اسمه الاستهانة بالشرك ويان بالظبط زي واحد بيطلب منه إنه مثلاً يغلط في واحد من المتدينين أو يسب واحد من المشايخ كان بعض كان امن الدوله زمان كده شوية مجرمين دولت يشتم فلان اقول اشتم فلان اشتم واحد ما شايفه يعني يقوم واحد عايز يتخلص منهم يقوم يقول له ايه بس كده ويجي سبب له الدين كمان مع إن هو من جوا مش عايز ايه يعني ماهوش طالب للفعل ابتداء طب امال ايه اللي حصل عنده استهانة انت ايه اللي اكره ايه اللي خلاك سب الدين هو انت حد اكرهك على سب الدين دلوقتي انت بتتطوع بالكفر فهمنا المشكله فين الاستهانه الاستهانه وهي وده مشاهد في دنيا الناس يا اخوانا الناس بالكفر فعل يعني واحد لما يتضايق من واحد يجي سبب له دي يقول له جدا حك. ده خليتني كفرتني كده واقعد يضحك ده حولا اخواتي بالله فدي نقطه خطيره جدا يبقى لو خاطركم الكلام عن الحديث عن حته حاجات يبقى لو المرحله الاولى ثبوت الحديث لو سلمنا ثبوته هيبقى مسألة هل يصح الإكره على القول والفعل ولا بالقول بس في في الكفر قلنا على الراجح ان على القول والفعل طب اما الراجل ده كفر ليه بقى ودخل النار ليه ان واطئ قلبه فعله ولم يكن القلب مكمنا لم يكن قلبه مكمنا بالإيمان طيب يبقى ما نقول بقى الذي لم يقصده نقول يصح ان احنا نوجه كلام شيخ محمد بن عبد نقول له ايه لما محمد بن عبد وهاب نقول لم يقصده ابتداءا معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر آه. بس خلي بالك حتى من الاثنين تعرف الفرق بين الشخصيتين الأولين قالوا له قرب شيئا فقال ليس عندي شيئا أقرب فقال ليس عندي شيئا أقرب طمعهم فيه إجابته طمعتهم فيه قرب حاجة للصنم قال لهم إيه ما عندي إيش حاجة قال له طب ما عندكش حاجة قرب ولا ولو يبقى يبهمون المقصود عندهم مش القربان مقصود تعظيم الصنع في الظاهر بيقدم له قربان فهو بالاستهانة ديت أم إيه وقع في هذا المحظور العزو الله طب والثاني شوف الرد بتاعه وقالوا للآخر قرب شيئا فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل من الأول خلاص فقتلوه فدخل الجنة خلاص هذا الفرق اللي الحديث الحادي عشر إن الذي دخل النار مسلم كان مسلما قبل ذلك لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في الذباب يعني هو بيقول السبب في دخول النار كما قال عز وجل خذت المرأة النار في هرة حبس فيه هنا بتفيد سبب السبب سببي بسبب هرة حبستها يبقى دخل النار في ذباب بسبب الإيه الذباب يبقى كان قبل كده إيه كانش يستحق النور إلا بعد دي الثانية عشر فيه شاهدوا الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى من شراك نعله والنار مثل ذلك آه والله ربنا ينجينا رب ينجي. في لحظة في لحظة الإنسان يخسر الدنيا والآخرة يا رب أصلح قلوبنا وأحسن ختمتنا في لحظة هم. الإنسان يفقد كل شيء الثالثة عشر معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوسال. مع إنهم ليس لهم اطلاع على القلب ولكن هو الخزلان والعزب الله الخزلان اللي أصاب هذا الرجل لكن هو ليه هنا بقول معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم يعني هم بقولوا قرب ولو الزباب هو الزباب ده قربان لكن قصد التقريب قصد التعظيم ماشي طيب باب لا يذبح لله بمكان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 فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها واسن من أوسان الجهلية يعبد؟ فقالوا لا. قال هل كان فيها؟ فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في بنزرك، فإنه لا وفاء لنزر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رأى بذود وثناؤه على شرط الشيخين قول الله تعالى باب للذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى سواء كان يذبح فيه أو مازال يذبح فيه يعني المكان ده هو كان مشهور يزبح فيه لغير الله عز وجل سواء بقى المسألة تحت أو ما هو بس ده فالمقصود من الترجمة النهي يعني النهي عن الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا دي قصة مشهورة الآية بتاع سورة براءة قصة مسجد الضرار نزلت في مسجد الضرار ان أبو عمر الخزرجي كان ذهب لهرق بعد أحد واستعادها على النبي عليه الصلاة والسلام وطبعا أنتم عارفين الروم ممثلة فين في أوروبا وأمريكا وأرهن. عندهم دايما الطبيعة دي بيفضل محافظ على كل الخيوط في ايدهم ما بيغلقش القناه مع حد يعني تروح له المعارضة يفتح معه سك ما فيش من يعيدوا حق الجزئيزي ووويدعموا وي... ماديا وكله كارت شغال يحتاجوا من اللي ما يحتاجوا طب والدولة يفتح معها برضو ويتعامل عشان مصالحه صلحوا الإقليمية وما صلحوا الدولي هذا الله حصل بالضبط عمل معه أقل وخلج بس أنت كده جهز نفسك وحن طب يعمل ايه هيعمل حاجة دلوقتي كده شبيها باللي بيحصل دلوقتي حاجة زي ايه جمعية حقوقية تاع منظمة لحقوق الإنسان حاجات اللي, اللي ما يختلفش عليها حد كده ماشي فقام فعلا بنا مسجد وقال ده عشان خطر الضعفة والناس اللي بقدرونش يصلوا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إحنا نصلي فيه هنا وكان عايز النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح له المسجد ده ويديله مشروعية النبي صلى الله عليه وسلم تمهل في ذلك كان على سفر قال حتى نقفل يعني حتى نرجع فأته الوحي بقى. فقال له القصة كلها فأمر بهذا المسجد في إيه؟ أحرق كان كلمة مشهورة للسلف يقول لك إن الإخلاص يرفع قدر الوسخ قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أخبر ذي طمرين مدفوع بالأبواء لو أقسم على الله لا أبره يعني من كش ومتعفر حتى حاله بس مخلص يبقى دا في السماء وإن النفاق جعل المسجد مذبلا مسجد يتحرق و مذبلا الناس تلبس مذبلا برد يبقى شوف الإخلاص ونفع ربنا رزقنا الإخلاص خلاص دي ملخص لإيه الكُرْسَةِ دي لا تقوم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى فيه خلاف طبعا من إيه المسجد أسس على التقوى منقول عن السلف وفي غير ما حديث ايضاً إشارة لذلك إنه مسجد قباء لأن فيه فيه رجال يحبون أي يطهر ونفس العصام سألهم ما الذي كنتم تفعلون حتى بدحكم الله في الطهور قال لا شيء غير أن اليهود كان يغسلون أدبارهم ففعلنا مثله قال هو ذاك فلزمون طيب ما تمارى حديث مسلم تمر رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجله مسجد قباء وقال أقرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام هو مسجدي هذا يقول ابن كثير ولا خلاف بين الآية والحديث فإنه إذا كان مسجد قباء أسس على تقب الأول يوم فإن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى من باب أولى خلاص؟ طيب مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجلب اجتناب الذبح فيها لله لأن الصحابي عايز يذبح لله ومكانش بيطلب الشرك ده هو بيطلب أن يذبح لله لكنه نظر نظرا كده عايز وفيه لله في مكان اسمه بوانا فقال له لا قبل ما توفي المكان ده كان فيه عيد من عادي جهلين الجهلية كان فيه وثا يعبد نفسك بتسبح له هناك ولا لا لا لا خلاص وفيه ده طيب يبقى اجتناب الزبح فيها كما أن المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك فلا تجوز الصلاة فيه لله كذلك المواضع المعدل للذبح غير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت ابن الضحاك الأكل بمعنى لا, بس فرق لا فرق فرق هو مسجد أعد للصلاة لله والتعبد لكن فعلوا فيه مخالفة شرعية ومن مدفن فيه واحد ما هو أدي نقطة تانية بقى هيك العلماء فصلوا هل الم قبل المسجد ولا المسجد قبل المقبرة يعني هو قبر ودبن عليه مسجد ولا كتهيذ من المسجد بالقبر والله هو لهم تأويل يعني يقول لك المؤمن قبره روضة القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وإحنا نقطع يعني ده من في الجنة فهو بس حواله الأول هو فين هو من اللي هنا أصلاً في <تصفيق> أربعين مكان بيقولوا احنا دفنين الحسين <تصفيق> رضي الله عن الحسين <تصفيق> احنا مش معترضين اولا ان في قبر ان قبر راضى من اهل الجنه لكن شوف الاستدلال السقيم اولا وفيه للحسين نمره 1 نمره 2 مين اللي قال ان الجنه اللي في القبر هتطلع بره حياة البرزخ لا احوالها وليها والا فخبرني بقى الصحابة اللي اندفن منهم واحد موحد في مكان بمكة مثلا وجنبه واحد مشرك ها <تصفيق> قول فين اللي داره ودار الجنه ودحفر الحفر المار تروح تقعد قدام الاثنين يحصل لك ايه بقى الكلام كله كلام ساقيم وكلام كلام كله, كله كلام يعني استدلالات وهي ضعيفه يعني صلى الله عليه وسلم ده ده الشرعي لكن احنا بنناقش حتى استدلالاتهم اللي بيحطوها كتعليل طيب حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن يعبد هل كان فيها وثن أرسل يعبد؟ قالوا لا. قال كان فيها عيد من أعيدين؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في نذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصيات الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قوله فهل كان فيها وثن أرسل جل يعبد فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله. ولو بعد زواله قولوا فهل كان فيها عيد من أعيادهم قال شيخ يسام رحمه الله تعريف العيد هذا العيد كلام مهم لكي نفهم به المسألة هذا من أطبط الكلام اللي يتقال فيه تعريف العيد ويشوف ليه العلواء يحرموا بعض الحاجات بحكم أنها تبقى عيد العيد ما تعريفه اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه المعتاد عائد يعني إيه اسم لما يتكرر من الاجتماع على وجه إيه يتكرر يتكرر بقى إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجهلية كل مرة يروح يكتمع عند المولد ده المولد ده إيه؟ سنوي ولا شهري ولا أسبوع إيه ده مقدار وضع عنه. عيد ده يتسمى عيد الشهر يبقى المولد حقيقة الموالد دي شرعا ده تعريفها في الشرع إنها إيه؟ أعياد لكنها لم يأذن فيها الله عز وجل في هذا أحد أوجه تحريمها طيب العيد بيشمل ويجمع أمور منها اليوم يوم يعود ويتكرر ومنها الاجتماع نفسه ومنها أعمال تتبع ذلك عادات وعبادات وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا وكل من هذه الأمور يسمى عيدا التلت حاجات دي كلها تسمى عيد يعني مثلا في الزمان قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا يبقى الجمعة عيد له يتكرر كل أسبوع يبقى ده زمان يتكرر كل أسبوع طيب وإذا ذكر الاجتماع قال بلال قال ابن عباس شهدت العيدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت اجتماع المسلمين في العيد والمكان كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتخذوا قبري عيدة لا تتخذ قبري عيدا طب المكان ده يبقى عيد يعني يعني مكان يبقى فيه عبادات أو عادات أو يكتمعا وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع كل هذا طيب في طبعا سد للزريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك لأن الصحابي ما طلبش شرك ده طلب أنه يؤدي عبادة لكن استفصال النبي عليه الصلاة والسلام وإخباره بأنه أوفي بنذلك لأنه لا نذرة في, لا في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ملامك ابن آدم معناها إن أنك تذبح لله بهذا المكان معصية لله طيب لا وفاء لنذر في معصية الله مسألة الفقهاء تكلموا فيها إن الواحد ينذر معصية يعني يقول نذرا علي إن شاف الله مريضي ان انا اجيب فرقة موسيقى مثلا و اعمل حفلة كده في الشارع ده عايز تقربا الى الله يبقى هذا نظر لله معصية النظر في معنى التقرب والتعظيم بس عايز يتقرب لربنا بمعصية نقول له ايه لا ما ينفعش لا توفي بهذا النظر طب و بعدين هل يكفر كفرة يمين ولا لا يفعل المعصية ولا يكفر كفرة يمين يتوب و الراجح أنه كفر كفرة يمين للحديث اللي هو إيه؟ لا نزر في معصية وكفرته كفرت يمين مسائل الباب تفسير قوله لا تقم فيه أبدا ناهي النبي عليه الصلاة والسلام نهي شديد على أنه يصلي في هذا المسجد المسجد الضرار الفائدة الثانية أو المسألة الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة المعصية أثرت في الأرض اللي هي إيه؟ في المسجد واثرت في استفهام النبي عليه الصلاة والسلام واستفصاله هل كان فيها واثن من أوثن الجهلية يعبد كان فيها عيد من أعيادهم وكذلك الطاعة الطاعة بتؤثر في المكان النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المساجد أفضل البقاع والأسواق أشار البقاع ليه؟ المساجد معدل الطاعة والأسواق بيعدد فيها من المنكرات رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيينة. المسألة المشكلة اللي هي أن يذبح إب له ببوانة. هيومنع منها ليه؟ إلى المسألة البيينة إن اللي يمنعك من الذبح هناك إما يكون لهم عيد من عيادهم أو في وثن يعبد. وقيل المسألة المشكلة اللي هي ترك الصلاة في المسجد للمسألة اللي إيش؟ أقصد الذبح. ببوانة الى المسألة البينة اللي هي الاستدلال بالصلاة في مسجد الضرع والاول الاول استفصال المفتي اذا احتاج الى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفصل منه هو بيطلب منه فتوى يريد ان ينحرق بيبوانة ويوم يستفصل منه هل هل طب ليه يقولي اذا احتاج الى ذلك لان الاصل في المفتي ان الاستفصال يكون للحاجة وإلا لو هيستفصل عن كل جزئية شفت الخامس أنا تخصص البقع بالنظر لبأس به إذا خلى من الموانع. حد أزنه. مسألة السادسة: المنع عنه إذا كان فيه وسمن أو سن ولو بعد زواله. سبعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. قلنا معنى العيد هو إما عود الزمان وإما المكان نفسه اللي عيد وإما أفعال وعادات وعبادات. فمن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر بما نظر في تلك البقعة لأنه معصية. المعصية إيه؟, إيه المعصية مش الشرك فعل العبادة لله في مكان يفعل فيه الشرك أو تكون المعصية بصورة أدق مشابهة للمشركين. مشابهة للمشركين. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده ولو لم يقصده العشرة لا نذر في معصية يعني لا وفاء للنذر في معصية لكن هل ينعقد ولا لا ينعقد على الراجح ينعقد ويكون فيه كفر الحديثة العشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك لا شرعا ولا قدرا يعني لا يملك إيه لا يملكه قدرًا واحد يقولنا لو نجحت طير، يعني أنت تعرف تطير، حد شاف في طير ولا يملكه شرًا زعل نحر إيه النظرة إن هي لو ربنا نجها تنحر إيه الناقة اللي فرت على، دي جزء الناقة اللي حملتك في وسط من الوسط مشدرين يبقى لا ندبر إيه لابن آدم فيما لا يملكه وأيضًا يكون فيه كفارات يمين إذا. في <تصفيق> بنذلك فإنه لا نزر في معصية الله ولا في ملايام لك ابن الحديث باب من الشرك النذر لغير الله وقوله تعالى الله تعالى يوفون بالنذر ويقافون يوما كان شغوه مستطيرا قوله وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله عالم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 إذا نظر, نظر لله فيكون النظر غير الله تعالى شركا في العبادة إيه معنى النظر النظر إيجاب ما لم يجب بأصل الشرع وهو عبادة قولية وسعى تبقى قولية, قولية ومالية وسعى تبقى قولية وبدنية خلاص طيب حكم النظر في الشرع إيه الأصل في النذر اللي هو بيدور ما بين الكراهة والإباح. طب هل في عبادة الأموباح؟ مشيناون لما أمر به أمر إيه؟ إيجاب أو استحباب. بس النظر في النذر أصله تعظيم ربنا مع البشرية. لكن كلها في المقصود إن الإنسان بيفرض على نفسه ما لم يفرض عليه. فالكره متوجه لِكِنه مش للعبادة. وإلا فهو لما هيوافق يمدح. والزك في الآية يوفون بالنذر المدح للآية مش لِنوم نظره. مدح لِنوم إيه؟ وفه بالنزر. خلاص كده يبقى النزر عبادة لأنه فيه تقرب لله عز وجل تعظم لله عز وجل صرف شيء لله عز وجل طيب. حكمه ابتداءا على الراجح الكراهة حتى ولو مش مشروع لأنه فيه تضييق على الإنسان ولأنه فيه إلزام للنفس بما إلزامه والإنسان لا يأمن متى تفتر نفسه وما يعتريه من العوارض فقد يقع في الإنسان عدم الوفاء بالنزل فيأسن بذلك والله مستعب طيب وما أنفقت من نفقات فإن الله يعلم قال ابن كثير يخبر تعالى أنه عالم جميع من عمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتضمن ذلك مجازات على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به ابتغاء وجهه إذا علمت ذلك فهذه النظر الوقع من عباد القبور تقربا بها إليهم ليقضوا لهم حوائجهم وليشفعوا لهم كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب. قال تعالى وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيرا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائنا فلا يصلوا إلى الله، وما كان لله فو يصلوا لشركائهما ساء ما حكمون. قال شيخ الإسلام رحمه الله وأما ما نذر لغير الله كان نذر للأسماك والشمس والقمر والقرنح وذلك فهو بمزيل أن يحلف بغير الله من المخلوقات. شو كان بيقول النذر والحلف باب واحد والاثنين فيهم الشرك الأكبر والاصغر الاثنين. بس للغالب على النذر الشرك الأكبر إذا نذر غير الله الشرك الأكبر والغالب على الحالف بغير الله الشرك الأصغر. طب هل يتصور نذر لغير الله يكون شرك أصغر؟ آه. إذا جرى على لسانه بدون قصد واحد هو متربي جنب السيد زينب، هو متربي في المكان اللي هناك كده. كل الناس هناك أي حاجة تحصل يقولك عشر دستة شامع مهش، عشر دستة شامع للسيد هو كده. ده نذر ولا مش نزل هو نذر قوله هو؟ يعني العربي عطلان، عشر دستة شامع مهش لو عربي ضارد. ده نذره هو. في واحد لا بيقولها من غير نية أصلاً. زال يقولك والنبي لي هذا؟ هو ما مش قصد الحلف أصلاً. خلاص؟ يبقى سعيدها يبقى ده شركة أصغر هل يبقى ليه شركة أصغر على تعريف السعدي ما كان زريعة إلى الشركة الأكبر من الأقوال والاعتقادات والأفعال ما لم يكن شركة أكبر أقوال وقعتقادات الأفعال وهي الشركة أكبر بس الزريعة للإيه؟ للشركة الأكبر يبقى تبقى ليه شركة أصغر النقطة دي مهم خلاص. يبقى تصريح ابن ثيمية بإنه هو بمنزلة أن يحلم بغير الله من المخلوقات وصناع الفقهاء أنهما بيخلوا الأيمان باب واحد في الفقه الإمام النزور باب واحد في الفقه والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفاره يعني إيه؟ يعني واحد قال والكعبه لعمل يقوله لا اعمل كذا نقول اتق الله قل لا اله الا الله وتوب واستغفر طيب اللي هو حلف عليه ده بقى يلزم الوفاء به ولا أي حاجه ما انعقدش يمين اصلا عشان كده الفقهاء يقولوا ايه ولا ينعقد يمينا الا اذا كان حالفا بالله او صفه من صفاته والحلف بالقرآن وقع الخلاف فيه والراجع إنه هو صفة مصطفى العزيز إنه هو ينعقد لأنه إيه الكلام الله القران كلام الله صفة مصطفى العزيز جل طب المصحف برضو وقع فيه في الخلاف للمقصود بالمصحف في مش مقصود الورق طيب وذا اللي بيقوله بقى تبي اللي يقوله النبي العلماء به إيه يمين وفي رأي شاذ عند بعض العلماء ان هو إيه ينعقد يمين وذا ردوا عليه لا هو من عقد يمين عقد يمين ليه خلاص يبقى نرجع عليه المصل مهم جدا يبقى بيقول وكذلك يبقى لو وفاء عليه ولا كفار طب اللي لزمو إيه هل يبقى عليه كفار يمين هنا اللي نزل لغير الله لا ما عايش كفار يمين طب ما اللي اللي لزمو يتوب توب استغفر ويوه توب أشياء وكذلك النظر للمخلوقات فإنا كلاهما شرك يبقى النظر للمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفاره. بل يعمل إيه توب ويستغفر هيخش بقى كل ده بقى إيه في اللي ينظر بقى طب النظر لله بيبقى إيه؟ ساعات واحد ينظر لله فعل مباح، واحد ينظر فعل مستحب أو قربه وساعات واحد ينظر لله حاجة مجهولة يقول نظر وخلاص كده ويسكت وساعات واحد ينزل حاجة محرمة وساعات واحد ينزل حاجة لا يملكها بس في النهاية ده كل اسمه ايه؟ نظر لله وكله عبادة الحكم هيختلف بقى في هل يجب الوفاء بايه ولا لا يجب الوفاء بايه وخلاص؟ طب اللي نذر أمر مباح هل يجب الوفاء به؟ يعني واحد قال لله علي ان انا امشي من هنا لحد الوزلاء نذر كلا اللي علي نقول والله عايز تمشي ماشي يا جزنك تمشي عايز فيش مشكلة وعايز ما تمشيش وتكفر عن يمين عن نذرك ماشي ما يجيبش عليه انه ايه انه يوفي النذر لكن لو لم يوفي يلزمه ايه كفاره يمين طب واحد نذر طاع قال لله علي صيام لحد اخر شعبان الصيام ايه قرب يبقى ده يجب عليه انه صوم لحد اخر شعبان طب واحد نذر نذر مجهول قال لله علي نذر وسك ايه يا عم ما قالش حاجه يبقى عليه ايه كفرت يمين طب واحد نظر معصية قلنا نذر انه يجيب فرقة موسيقى ولا حج عشان يبسط الناس ايه يبقى لا وفاء لهذا النذر يجب عليه الا يوفي بهذا النذر ويلزمه الايه كفاره يمين طب واحد نظر نذر يملك اه يبقى برضه لا يوفي ويلزم كفاره يمين كل ده نذر لمن لله عز وجل طيب اللي نظر بقى لغير الله ولو قرب ده شيرك شو كابون النزر لله لحرمة إما هتوفي وإما هتكفر. إما تكفر أما نزر لغير الله لحرمة له لا وفاء ولا كفر وإنما اسم يجب التوبة منه خلاص كده فهمنا فهمنا المقصود في كلام مهم جدا هنا في الفقهاء عشان نعرف بس يا جماعة عن المسائل دي مسائل في خالد رشواها مش مجرد كلام بيتيميه اخترعوه هو ده اللي بيحاول يعملوا يعني مدرسة بتاعه الغماريه وبتاعه سهد الكاوسري واللي وارثهم الان هو علي جمعه هي دي المساله اللي عايزين يعملوه ان ابن تيميه ده جه يخترع كده بعد سبع قرون جه يخترع لوحده كده لا ما حصلش ده كلام الفقهاء اهو شوف كلام الرفيع في شرح المنهج وشوف كلام الشيخ القاسم الحنفي في شرح ضرر البحار عن النزف ونذ غير الله وهل ينعقد ولا لا ينعقد ونعمل فيه خلاص طيب حديث عائشة من نظر أن يطيع الله فليطيعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه يبقى في نفس ما قلنا في مسائل وجوب الوفاء بالنذر في الطاعة إذا كان إيه طاعة الثاني إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك اللي عباد لله إيه النذر نفسه مش اللي أنت بغض النظر عن تنظر عشان كده بنقول لواحد قال نظر ست ديسة الشمع إلى مهاش. هو الشمع ده حد ذاته إيه يعني. هو هو, هو النزرة قربة بالشمع، لكن هو في النهاية ااا هو عايز يتقرب ليها ولو بالشمع. وصل كده يبقى القربة فين في النزر نفسه. تب واحد نظر إنه هو يقف قدام قبر مهاش. وهذانا مهذن نفس الشركة تعظمنا ليه؟ مع إنه وقف مباح. لو نظر وين يمشي هي نفس القصة كده. النزر في حد ذاته إيه قربة. بغض النظر انت نظرت ايه واصل كلا احوالنا اذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه الى غير الله ايه شرك ان نظر المعصية لا يجوز الوفاء به لا يجوز الوفاء به نقف هنا استفر مرة القديمة ان شاء الله اقول قولي هذا استغفر الله